الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يقدم لكم هذه الماده هذه الماده قندب الو ثاني اسب التيله وابعتله وابو الشمله وابو جرون وبعدين ابو جندير يا دوله اولي او رباطه شنو الجنزير والفرار وابعتله شنو الحاصل كله هوس في نات المقام والله صعب قصايد ذات الكوثر تنشر الشرك في مقام تلبيس شيطاني انا ما كلامك بوضوح وجاهز لاي واحد بعدين يمشي يتصاغ خد بالك لانه انا ماشي بالمعذور انا بقدم دعوه بادله وبراهين وما بتقدر تناقش الكتابه لنا. بتاع هوس عندك هوس مع جماعه اللي انت موجود انت بعد نغي بها الله بعدين لكن الناس اللي كتبوا الكلام ده اللي حتكلم عنهم دول شلوخ بتكلم لك عنهم لانهم اي مضلل اما انت تابع انا ما عندي عكره انت طبعا هتقوله ما بقى كده انت الشيخ ده لا منو انت انا تابعه مش اقول لك فت ولا حاجه اطلع بره لكنه بيتكلم عن الناس اللي اسسوا الضلال اما انت دول تابع تاكد تمشي ترقص ولا تنطط على ده موضوع يخصك فهمت كلامي الاذاه دي بنيه على الضلال في محبه المصطفى محبه المصطفى دي ما ظريبه ما في غره الاذاه التي اسست من اجل تعظيم المصطفى صل على سيدنا القصه دي ما حلوه مش لو ما بحب المصطفى انت لاغاك ممكن ما بحب المصطفى ما لكن ده شغل ابليس يزين لك بشعار فعلا يدعوك الى محبه المصطفى عشان دقيقه السم من داخل العزله ده عشان كده لما يقول لك زين كمان يجيبوا لك قصيده طبعا لو شفتها في التلفزيون كلها زينه اول شيء الالات الموسيقيه تحيرك تخليك تعي فاجد واحد شال سيكس فوك كده زي الفضه يولع كده من بعيد واحد صفاره دهبيه ولابس لنا الظهر وبدله والله صاحت اطلقنا شوكن الزور ده بتاع ضلال بدله وبنطلون ونضاره حايره ومعاه مخرج وساعد مخرج وديكور وكوشه ومقدم البرنامج يقدم لك ونحن في السياحه يعني الرياضيه ربانيه حيره وشرك الكلام شرك بالله كله لما تنظر للكلام لهذه القصايد شركيه 100% لكن كيف اتقنع تستطيع ان تقنع الراي العام ان هذا شرك وضلال في ذات المصطفى انا لا اوريك الاباطيب انه طبعا ديل بيجوا بيسمحوا متعصب قوي واولاد الشيخ فلان وكده القران الله بيقول وقال ربكم ودعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين دي عباده حقت الله اترلك حاجه تقول يلا دا يرتغرق في سفينه يا الله نجنا فهمت دايرك حاجه الطياره تسال الله اييه الناس البرعي اللي يالفولهم قصايد بالطريقه بتاعت موسيقى يغني حكي انك مادي غير الله توشرك بالله لكن انت اللحن يحيرك القصيده بتاعت اولاد البرعه بتاعت البرع في الـ في الـ في البرعي في في البيزه في ذات الكوثر والان متحف من مدائح حبيب البرعي رحمه الله والله. والله في التلت طبعاً فيه موسيغة تك تك تك تك تك تك والله يخليك ترقوب قبل أن تعرف أي حاجة فيم ده؟ وعشي يقول لك في التلت التلت الأخير الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربنا هنزلوا بالسوس الأخير فأقول هل من سائر فأستجيبوا له تلت الأخير ده رفعت أي ذاك لأ الله بخير بظنك ده بدعوك البراعي في التلت الأخير تشرك بالله والله إيه. في التلت ناديهم ناديهم دار الجماعة ابعت له ابو برقاب وبسفيا قال لك انت تجون تشرك بلال في التلد ناديهم قوم وصيح لهم كمان تجرك علنا ابعت انا ابو برقاب انا في حواكو وابقى منا ومليهم وخلي الحماله عليهم قال لك لو عندك بعدين في النار بيخرجوك ماتلاس بيقول بعدين بيقول هوب ده المعنى يا انت رايح الى سينما كولوزيوم تدخل الساكن يدخلك يدخلك في نادي العجيب العلوام ده كولك قد غير الله ده شرك فلان وعلان يا فلان في النادي سيدي وسيد سيادي للشيخ حسن بنادي طلطلطل. حسن منو حسن بتلتل حسن خليفه العطراوي استاذ مين انت والنبي يقول اذا استعنت بالله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم لو ان الامك كمان على ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك ولو أن الأمة اجتمعت لا يدروك بشيء لا يدروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليه رفعت الأقلام وجفص يقنعوك دل إنك تنادي لك ذول ميت يجي واحد مرهوم يوم الجمعة يشرك بالجمعة يمشي يقوم من هنا يمشي ليلة جوبة جوبة تولي عطس فيه إيه هي ما كنه في حاجة هنا ما بي حاجة جوبة تولي عطس في تعارف الجوعة من نكلها يعني تابوت قطيفة ما بي حاجة غروش عليك بسن ضليه المات كان مفتاح مجرم مجرم كبير ده محور تاخ وانت ماسك لك مفتاح دول في في واللي بيمسكوا له مفتاح انت موهوب لميد بتضله انت ده مجلوب مخك يعني خايف يهرب ما دامته انت بالحقوب يلحق ما يفتح بالريموت كنترول بتاعك منتظر يجي تعب المفتاح لا اول ما تيجي مفتاحك يبقى ده وغنع اقول لك ده جيت لابويا يا اخي عندك حاجه اهي دي ما اعرف موضوع اا اكلمك اقول لك يا اخي قلت كان ابويا الشيخ أصبحت شديد وكان أصبح شديد ما يأكل ليه بايرجر أنت فينه هنا يصبح شديد هنا الميت لكن يغنعك يدوك, يدوك فيك مجلب المات كالمفتاح إنه كانوا الدول ده فيك ما هي حاجة أكلوا الدول ما هي حاجة تركوا ضلال على مستوى عالي ومن أضلوا بما يدعوا من دول الله بل لا يستجيبوا له إلهي ومن القيامة هم عن دعايا مغافلون وإن أحجر الناس وكانوا لهم أعداء وكانوا بإبايك يا أخير فهمتها؟ وتعت أحكي له ازاي بخليك الاولاد ممتحنين ده وزير التربيه مالو مالو ممتحنين هاو ده يا حيره الا الصلاه